يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضي أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح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 117. ولله ميراث السماوات والأرض بِمَا بما تعملون خبير 118. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن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 117. ومن أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور